I call a woman <تصفيق> إن الله له فضل على الناس وَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَمْ أَنْتَ مَعِهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ <تصفيق> من ذا الذي يقرب الله قرضا حسنا فرضاعفه الله الله الله والله هو يغنيهم ويعصوا اليه